فبدى الذعر على وجه المرأة واستطرد المدعي العمومي، نعم، وصوري نفسك مستقبلاً أشد حلكة وألماً من الماضي، ألا أنظري كيف ارتسم الماضي أمام عينينا بهذه المفاجأة، فقالت هرمين، يا للقدر القاسي، القدر كلا، ليس للقدر دخل فيما نحن بصدده وإنما هي مكيدة مدبرة للقضاء علينا لقد قال الكونت أن خدامه عثر بصندوق صغير به هيكل عظمي لطفل صغير ولكنه ادعاء باطل فالكونت حينما أمر بحفر الحديقة لم يجد صندوقا أو هيكلا عظميا لأنه لم يكن هناك شيء منهما فنظرت البارونة إلى عشيقها القديم نظرة ملؤها الرعب والدهشة وصاحت لم يكن هناك شيء منهما نعم فأنت تذكرين أنه لما طعنني ذلك الكرسيكي اللعين وهرب سمعت أنت أنيني وألمي فخففتي لنجدتي رغم مرضك وقلت وقتئذ أنني أصبت في مبارزة وبذلك استطعنا أن نذر الرمادة في عيون الجميع وعندما شفيت من جرحي وكنت أنت تزوجتي بالبارون دينجلار خطر لي أن أبحث عن جثة الطفل فطالما كنت أراها في أحلامي تقف فوق الصندوق وتحدجني بنظرات تهديدية رائعة وقد كان وجئت إلى المنزل متسللا ثم بدأت الحفر تحت شجرة الأبنوس ولكني لم أجد شيئا وهنا أفلتت من شفتي البارونا صرخة خافتة وهتفت يا إلهي وتابع ديفيلفور كانت الصدمة عنيفة ولكنني استجمعت قوايا الجثمانية والعقلية وبدأت أتساءل عن السبب الذي من أجله حمل الكرسي كل عين جثة الطفل ولكني لم أجد جوابا معقولا في ذلك الوقت ونهض المدعي واقفا ثم اقترب من المرأة وقال في صوت خافت وأما الآن فأظنك قد أدركتي كل شيء إن الولد على قيد الحياة ولا بد أن هناك من يعرف ذلك وما دام الكونت مونت كريستو يتحدث أمامنا عن جثة طفل استخرجت من أرض الحديقة مع العلم بأنه لم تكن في أرض الحديقة جثة ما فهو إذن العارف بسرنا وجريمتنا فصاحت الأم مزيجا من الذعر والفرح ولدي ولدي ألا يزال على قيد الحياة؟ نعم يا سيدتي فقد قمت ببعض التحريات حتى تأكدت أنه لم يمت ولكنني لم أستطع الاهتداء إلى مقره، أما وقد اتضح أن الكونت مونتي كريستو واقف على السر، فإني أعتقد أنه ما دبر وليمة الأمس إلا ليقضي علينا على أني أجهل كل الجهل الدافع له إلى هذا السعي الأثيم، ولذلك فقد عولت على كشف القناع عن حقيقة ذلك الرجل الجهنمي، وعلى أثر ذلك نهضت البارونا ورافقها ديفيلفور إلى الباب. وقد بر المدعي العمومي بوعده، فكتب إلى مدير البوليس يناشده المعونة في البحث والتقصي عن حقيقة الكونت دي مونتكريستو، ولكن جهوده ذهبت هباءً. الفصل السابع عشر كان قصر آل ميرسوف في مساء يوم السبت الثاني يسبح في أضواء الثريات، فبدى كشعلة من انوار ساطعة وكانت موائد الطعام قد مدت في أرجاء الحديقة وعليها مما لذ وطاب من المأكل والشراب كانت هذه الليلة هي موعد الحفلة الراقصة السنوية التي اعتاد الكون دي مرسوف اقامتها في كل عام وبدأ المدعوون يتقاطرون إيجابا للدعوة الرقيقة التي وجهتها لهم الكونتس وكانت البارونا دينجلار أولى من أقبل فخفت الكونتس مرسيدس وابنها آلبرت لاستقبالها كانت بمفردها وقد لاحظت علامات الاستفهام والعجب التي كانت تبدو على وجه آلبرت فقالت هدئ روعك لقد تقابلت يوجيني مع مودموزيل دي وهما قادمتان معا ولكن يخيل إلي أن مدام دي تريد أن تتحدث إليك فأحنى آلبرت رأسه باحترام للبارونا ثم تقدم نحو مادام دي فيلفور وبادرها قائلا أراهن على أنك ستسألينني عما إذا كان الكون دي مونتي كريستو قد جاء آه نعم ولكن خبرني أولا هل تلقيت نبأا عن صديقك فرانز ابناي نعم وهو يقول أنه سيسافر في الوقت الذي تصلني فيه هذه الرسالة وفي تلك اللحظة اقترب منها شاب في مقتبل العمر جميل الطلعة براق العينين أسود الشعر كث الشارب فأحنا رأسه لمدام ديفيلفور باحترام ولم يكد آلبرت يتبينه حتى مد يده وقال يقدمه لصاحبته سيدتي اسمحي لي أن أقدم لك مسيو ماكسيميليان موريل قائد حامية سافس وهو من أشجع ضباطنا الأبطال فقالت مادام ديفيلفور بهدوء لقد سبق أن قدم إلي هذا السيد في منزل الكون دي مونتي كريستو في أنويل وأشاحت بوجهها ببعض البرود ثم انصرفت وكان ذلك الجواب غير المنتظر واللهجة الغريبة التي نطق بها أثره في نفس ماكسيميليان المسكين الذي ارتجف من رأسه إلى أخمص قدميه فحول وجهه ليخفي شعوره وعندئذ وقع بصره على فالنتين في ثيابها البيضاء الناصعة وقد رفعت زهرة الكاميليا إلى شفتيها بلطف وأخذ الشاب ولكنه أسرع بإخراج منديله ورفعه إلى شفتيه في حنان ردا على تلك التحية الصامتة وكادت عذوبة اللقاء تنسيها حقيقة الموقف لولا أن ظهر الكون دي مونت كريستو في تلك اللحظة فاجتلب أنظار واهتمام المدعوين جميعا وتقدم الكونت نحو صاحبة الدعوة فأحنا لها قامته باحترام وسكون ثم تحول إلى آلبرت وتحدث إليه قليلا عن رحلته إلى الشواطئ مع والدته ميرسيدس وشعر الكونت بيد تضغط على ذراعه في تلك اللحظة فتلفت حوله ورأى دنجلار فصاح آه البارون فقال البارون لماذا تدعوني بارون؟ إنك تعرف أني لا أعنى بلقبي كثيراً فأجاب الكونت هذا صحيح فإن كلمة بارون مثل كلمة مليونير لا تدومان إلى الأبد فقد بلغني بالأمس أن المليونير فرانك والمليونير يولمان أشهر أصحاب المصارف في فرانكفورت قد أفلسا فصاح دينجلار يا للنحس لقد سحبت على اليوم كمبيالة عليها إمضاؤها بمبلغ مئتي ألف فرانك فهتف الكونت في دهشة مئتي ألف تذهب تذهبوا هباءً صح صح بالله عليك ولا تذكر هذه الأخبار وبخاصة أمام كفالا الصغير قال ذلك وابتسم وتحول إلى أندريا كفالا كينتي فبقي مونتي كريستو وحده ولاحظت الكونت سمرسوف والجميع حول الموائد يتناولون المرطبات بين المرح والسرور أن الكونت لا يمد يده إلى شيء فعجبت لذلك كل العجب وصارحت ابنها بتساؤلها ثم قال إني أصر على أن يتناول شيئا فحاول آلبرت أن يقنع الكونت بتناول شيء ولكن الأخير اعتذر في إصرار فعاد الشاب إلى أمه بفشله وحينئذ تقدم من الكونت وقالت في صوت متهدج هل يتكرم الكونت ويقدم ذراعه؟ واتكأت على ذراع الكونت وهبطت معه درجات سلم يحيط به الياسمين وزهرة البنفسج والكميليا ووصلا أخيرا إلى بقعة غرست فيها أشجار فاكهة مثمرة فتركت الكونتس ذراع الكونت وأخذت تجمع بعض العنب وهي تقول انظر يا كونت أنا وافقة أن عناب ديارنا لا ينبت في مرسيليا أو قبرص ولذلك أرجو أن يروقك مذاقه فأحنى الكونت رأسه وتقهر خطوة إلى الوراء ثم أجاب أرجو معذرتك يا سيدتي فإني لا أستطيع أن أبتلع بشيء منه لأني لا أميل إليه إذن فإليك هذه الكمثرة فتراجع الكونت خطوة أخرى وصاحت مرسيدس بصوت مؤلم يكاد يغص بالدموع أترفض أيضا؟ إننا ننشد صداقتك وهناك عادة شائعة بين الشرقيين تعني أن الذين يتناولون ملحا وخبزا تحت سقف واحد يصيرون أصدقاء إلى الأبد أعرف ذلك يا سيدتي ولكننا في فرنسا حيث لا يوجد ما تسمينه صداقة أبدية فقالت الكونتس بنفس لاهث وهي تحدث في وجه الكونت وتضغط بقوة على ذراعه ولكننا أصدقاء أليس كذلك؟ بغير شك إننا أصدقاء إذ لما لا نكون كذلك؟ فقالت مرسيدس بصوت يشبه التنهد شكرا لك استأنف السير وساد السكون بينهما ما يقرب من العشرة دقائق وفجأة قالت مرسيدس هل أنت متزوج؟ فانتفض الكونت وهتف وهو مأخوذ انا متزوج؟ من قال ذلك؟ لا أحد ولكن الناس رأوك مرارا في الأوبرا مع غاد الحسناء إنها أما رق اشتريتها في الأستانة وهي ابنة أمير ألباني فتبنيتها وجعلتها مني في مركز الإبنة وليس لي سواها من أحب في هذا الوجود وفي تلك اللحظة جاء ألبرت مهرولاً نحوهما ولما بات قريباً منها صاح أمه أماه أماه لقد جاء ميسيو ديفيلفور يبحث عن ابنته فالنتين لأن المركيزة دي سان ميران وصلت باريس الساعة تحمل خبر وفاة الماركيز زوجها أثناء الطريق بين مرسيليا وباريس ورغم حيطة ديفيلفور في إلقاء الخبر على ابنته فالنتين فإن الفتاة لم تستطع أن تتحمل وقع النبأ فخرت مغشيا عليها فبدأ التأثر على وجه الكونتس وسأل مونتي كريستو وهل كان الماركيز دي سان ميران من أقرباء الآنسة فالنتين؟ إنه جدها من ناحية الأم ولقد كان قادما إلى باريس للتعجيل بزواج حفيدته من البارون فرانس دي ابناي وفجأة تقهقرت الكونتس خطوتين ثم عادت فارتدت وتناولت يد الكونت ثم أمسكت بيد ابنها آلبرت وضمت بينهما ثم هتفت إننا أصدقاء يا كونت أليس كذلك؟ فأجاب مونت كريستو آه يا سيدتي إني على أي الحالات وفي كل وقت؟ خادمك المطيع الفصل الثامن عشر كان المدعي العمومي منفردا بنفسه في منزله لا يعمل ولكن لا يفكر في ذلك العدو المجهول الذي ظهر فجأة في أفق حياته ليسحقه ويقضي على مستقبله وفجأة وصل إلى مسمعه وقع اقدام شخص طاعن في السن يصعد الدرجة ويصحب صوت أقدامه أنين وعويل فنهض لفوره وفتح الباب دخلت سيدة عجوز وهي تنتحب كانت تلك السيدة هي الماركيز دي سان ميران أسرع إليها ديفيلفور وصاح ماذا حدث يا سيدتي؟ ماذا يزعجك؟ لقد مات الماركيز يا سيدي فتراجع ديفيلفور إلى الوراء في ذعر وأردفت الماركيزة بصوت تخنقه العبرات لقد خطر للماركيز منذ أسبوع أن يرى فالنتين ولم يكن في أيامه الأخيرة في حالة تسمح له بالانتقال بيد أن شوقه إلى فالنتين نفخ في روحه القوة والتجلد وقد بدأنا الرحلة في إحدى المركبات ولم تكد المركبة تجتاز مرسيليا حتى غرق الماركيز في نوم عميق خيل إلي أنه غير طبيعي فقد لاحظت أن وجهه شديد لحمرار وأن الدم يتدفق في شرايينه بسرعة وقوة بخلاف العادة ولما اشتد الظلام لم أستطع أن أرى شيئا ولكن استيقظت بعد بضع ساعات على شاقة عنيفة فأوقفت المركبة وحاولت أن أيقظ الماركيز فأدركت في الحال أنه قضى ووصلت إلى مدينة أكس وبجواري جثة هامدة ولما كان الماركيز دائما يعرب عن رغبته الشديدة في أن يدفن بعد موته بمقابر العائلة فقد وضعت جثمانه في كفا وسوف ألحق به بعد بضعة أيام ثم أردفت في لهجة حزينة لكن أين فالنتين؟ لقد جئت من أجلها فأخبرها ديفيلفور أنها وزوجته في حفلة ألميرسوف الراقصة وأنه سينطلق لأحضارها في الحال ومضت نصف ساعة ووقفت مركبة بباب ديفيلفور ثم هبطت منها زوجة المدعي وفالنتين وكانت الأخيرة مصفرة الوجه بادية الجزع والحزن وعندما التقت بجدتها وجدتها ممددة فوق الفراش فكان اللقاء بينهما محزنا أليما وفي اليوم التالي لم تغادر الجدة الفراش، وكانت الحمى قد تملكتها وأخذت عيناها تبرقان بوميض غريب، وأرسلت الماركيزة في طلب ميسيو ديفيلفور، فلما أقبل قالت له لقد كتبت إلي تقول أنك تنتوي تزويج فالنتين من البارون فرانس دي ابناي، وإني أرى أن تسرع في إتمام هذا الزواج، فلم يبقى لي في العمر غير أيام أو ساعات محدودة، نعم، يجب أن تعجل بالزفاف لأبارك قرانها قبل أن أموت فقال ديفيلفور سيكون لك ما تطلبين يا سيدتي واستطردت العجوز في صوت رهيب أرجو أن لا تمهل في تنفيذ إرادة الأخيرة هل فهمت يا سيدي؟ فقال ديفيلفور سيدتي يجب أن تدعي هذه الأفكار السوداء يخيل إلي أن الأرقى قد أثر على أعصابك أنت مخطئ يا سيدي فقد نمت الليلة نوما عميقا وكانت عيناي تغمضاني رغم إرادتي فكنت أحاول أن أفتحهما بصعوبة ولقد رأيت شبحا يتسلل من هذا الباب الذي يؤدي إلى غرفة ثياب مدام ديفيلفور ويقترب من فراشي في سكون وتوقفت المركيزة فصاحت فالنتين في ذعر ووجم المدعي العمومي واستطردت العجوز واقترب ذلك الشبح من فراشي ثم ابتعد إلى المائدة التي عليها قدح الدواء الذي لا يزال هناك وحركه وإذ ذلك مددت يدي وقرعت الجرس وفي تلك اللحظة اختفى الشبح ودخلت إحدى الخادمات تحمل مصباحا فقال ديفيلفور لا شك أنك كنت حالمة يا سيدتي فأجابت كلا إنني لم أكن حالمة فأرسلوا في طلب مسجل العقود لكي أطمئن إلى أن جميع ممتلكاتي وثروتي ستأول بعد موتي إلى فالنتين كما أوصيت ثم تحولت إلى فالنتين وقالت إني أشعر بالضمأ فاحملي إلي هذا الكوب وأشارت إلى كوب به عصير برتقال فوق المائدة فجاءتها به وجرعته الجدة دفعة واحدة وانقلبت إلى وسادتها وهي تردد مسجل العقود مسجل العقود وغادر ديفيلفور الغرفة وبقيت فالنتين إلى جانب جدتها ومرت ساعات قضتها الماركيزة وهي تهذي ثم جاء مسجل العقود ولم تكد العجوز تسمع اسمه حتى استوت جالسة في فراشها وأمرت فالنتين بمغادرة الغرفة وفي ردهة الدار تقابلت فالنتين مع الدكتور إفريني وهو من أصدقاء العائلة وكان يحب فالنتين حباً عظيماً، واستقبلته الفتاة في حزن، وأبلغته نبأ وفاة جدها ومرضى جدتها، فسأل وما هي الأعراض التي تلوح على جدتك؟ تأثر عصبي غريب وأرق مخيف تتخلله تصورات مخيفة، وهي تتوهم أنها رأت شبحاً يدخل مخدعها، وشعرت به وهو يعبث بالكوب الذي تشرب منه، هذا غريب بغير شك فإني أعرف الماركيزة منذ زمان بعيد وهي قوية الأعصاب ولا تنتابها مثل هذه النوبات فلابد أن أذهب لأراها وعندما خرج المسجل من غرفة الماركيزة ذهب إليها الطبيب أما فالنتين فقد هبطت درجا وسارت في ردهة مظلمة تنتهي إلى باب خلفي يؤدي إلى الحديقة وبينما كانت تقترب من البوابة سمعت صوت ماكسيميليان يناديها أسرعت إليه وهي تعجب مما دفعه إلى القدوم في منتصف النهار وعلى غير موعد وقد استقبلها الشاب في لهفة وحزن وصارحها بما سمعه من مدام ديفيلفور في منزل آل ميرسوف عن قرب عودة فرانز إبناي وقصت عليه الفتاة بدورها نبأ قدوم جدتها ورغبتها في تعجيل الزواج فسأل الشاب فالنتين لقد حان الوقت الذي أسأل كيف أن تجيبينني عما تنوين عمله أطرقت فالنتين قهرا وحزنا وعجزا لم يكن يخطر ببالها أن تقاوم إرادة والدها وجدتها فقالت من المستحيل أن أقاوم إرادة أبي لأني بذلك أدنس عواطف البنوة أو أحزن جدتي في لحظاتها الأخيرة فأجاب الفتى في هدوء لقد صدقتي الوداع إذن يا فالنتين ونطق ماكسيميليان بكلماته في هدوء غريب فحملقت الفتاة في وجهه بعينيها الواسعتين وهي تحاول أن تخفي تلك الزوبعة التي تعصف برأسها فهتفت بصوت تخنقه العبارات ولكن ماذا تنوي أن تفعل؟ أجبني بربك فهز الفتاة رأسه بحزن وقال أنا؟ سأنتظر حتى اللحظة الأخيرة ومتى أصبح شقائي في حكم الواقع وأملي في حكم الضائع وضعت حداً لحياتي التعسى أقسم لك بوالدي والدي أشرف رجل عاش في كل فرنسا إنني لا أفعل غير ذلك فخرت فالنتين راكعة وضمت يديها إلى صدرها الخافق وقالت رباه رباه لقد بذلت ما في مقدوري حتى أظل ابنة بارة ولكني لا أقوى أن أدع عذاب الضمير يقتلني فأمر يا مكسيميليان وعلي أن أطيع وكان مكسيميليان قد ابتعد عدة خطوات فرجع وهو لا يزال مصفر الوجه سرورا لا حزنا ومد إلى فالنتين يديه من خلال القضبان الحديدية وقال إذن فأصغي إلي وسأعتمد على إخلاصك كل الاعتماد إنهم ان أغفلوا تضرعاتك وتوسلاتك وأصر والدك والماركيزة على إمضاء العقد غدا فعليك ان تلحقي بي ولكن صبراً كيف يمكنني أولاً أن أعرف شيئاً عن تحرير العقد وموعده؟ قالت الفتاة في هدوء يمكنك أن تعرف ذلك من ميسيو ديشان مسجل عقود العائلة ثم إنني أيضاً قد أكتب إليك فاعتمد علي يا ماكسيميليان شكرا لك يا عزيزتي فذلك يكفي ومتى عرفت الساعة التي يوقع فيها العقد فسأسرع إلى هنا بمركبة وتستطيعين أنت بمساعدتي أن تجتازي هذا السياج ومن ثم نمضي بالمركبة إلى بيت شقيقتي وهناك نعيش كما يحلو لنا الوداع إذن أو إلى اللقاء ثم افترق العاشقان على اثر قبلة حارة وقضى ماكسيميليان بقية النهار واليوم التالي وهو على أحر من الجمر وفي المساء وصلته الرسالة التالية مع خادم فالنتين إن الدموع والتوسلات والابتهال لم تجدني شيئا وقد تحدد لتوقيع عقد الزواج الساعة التاسعة من مساء اليوم لقد عاد فرانس من سفره منذ ساعتين وهو يوافقهم على الإسراع إني لا أعد غير وعد واحد ولا أمتلك غير قلب واحد لأهبه فذلك الوعد كان لك وكذلك القلب فإلى اللقاء إذن هذا المساء عند السياج في الساعة التاسعة إلا ربع صديقتك فالنتين لم يبقى مجال للتردد فأسرع ماكسيميليان بعد كل شيء للفرار وكلما اقتربت الساعة المحددة كلما ازداد قلقه وانزعاجه وأقبل الليل فانطلق إلى الحديقة وتوارى خلف إحدى الأشجار ودقت الساعة الثامنة والنصف ومضت فترة طويلة ثم دقت التاسعة جن جنونه ولكنه علل نفسه بالآمال الواهية ودقت الساعة العاشرة فهتف في يأس إذن فقد فقدتها إلى الأبد وصعد إلى قمة السياج وقفز إلى الجهة الأخرى فأصبح في حديقة ديفيلفور ثم سار بضع خطوات إلى جوار السياج ولكنه لم يلبث أن جمد في مكانه سمع صوتا قريبا منه فتقهقر حتى عاد إلى الأشجار الملتفة واعتصم بها وبقي لا يبدي حراكا وبرز القمر في تلك اللحظة من وراء الصحب الحالكة فرأى ماكسيميليان على ضوءه ميسيو ديفيلفور وهو يتقدم ناحيته يتبعه رجل طويل القامة يرتدي ثيابا سوداء ووقف الرجلان على قيد خطوات من الشاب وسمع المدعي يقول لرفيقه آه أيها الطبيب يخيل إلي أن السماء تحاربنا إنها ماتت ماتت ويا له من موت مخيف مروع فأجاب الدكتور أفريني بلهجة تزايد معها رعب مكسيميليان إني ما جئت إلى هنا كيما أزيد مخاوفك فإن الكارثة التي نزلت ببيتك اليوم سوف تجر وراءها ويلات ومصائب أهول منها تكلم يا دكتور فإني مستعد لكل شيء قال الطبيب هل رأيت أعراض المرض الذي ذهبت الماركيزة ضحيته؟ نعم، رأيت، ولم أنتبه حتى رأيتها ترفع رأسها عن الوسادة، وإذ ذاك شهدت عنقها ووجهها شديدي الحمرار، فارتعدت وتطلعت إلى وجهك ورأيت فيه أن هناك ما ينتظر المسكينة أكثر من حمرار الوجه والعنق، ثم أمسكت أنت يدها تستشعر نبضها، فجاءتها النوبة الثانية قبل أن تدير وجهك نحوي وكانت النوبة في هذه المرة أقسى من الأولى فانتفض جسم المسكينة في حركات عصبية تشنجية وتصاعد الزبيد إلى فمها وعند النوبة الثالثة قضت نحبها فقال الطبيب هذا صحيح وهذه الأعراض جميعها تشير إلى أن المركيزة ماتت مسمومة فسقط ديفيلفور فوق مقعد خلفه مسعوقا وأخيرا أفاق من ذهوله وسأل بصوت متهدج هل تكلمني بصفتي من رجال القانون أم بصفتي صديقا لك؟ بل بصفتي صديقا لك وصديق لك في تلك اللحظة فقط ولهذا الصديق أقول أن الماركيزة ماتت إما بسم البروسين أو سم الاستركنين ولهذا الصديق أقول أيضا راقب الخدم الذين في بيتك فربما يكون أحدهم قد أخطأ وأعطى دواء ميسيو نوارتيه الممزوج بجزء من هذا السم إلى الماركيزة فماتت قضاء وقدرا أو ربما تكون الجناية قد حدثت عن طريق الحقد والكراهية وسكت الطبيب لحظة ثم عاد يقول بصوت رهيب يا ميسيو فيلفور إني طبيب أخدم الإنسانية وأنا أشير عليك أن تراقب جيدا لأني أخشى أن لا يقف الشر عند هذا الحد فإذا ما عرفت الجاني وأمسكت به فإني أقول بصوت يسمعه الملأ يا رجل القانون إن المركيزا ديسان ميران ماتت في بيتك مسمومة وها هو الجاني فقط الصمنه قال ديفيلفور شكرا لك يا عزيزي ثق أنني سأعمل بمشورتك وكأنه خشي أن يعود الطبيب عن وعده بالكتمان فنهض فوره وقاده نحو المنزل وماء اختفيا حتى برز ماكسيميليان من مخبئه مصفر الوجه زائغ العينين ورفع بصره إلى البيت فرأى باب شرفة يفتح في إحدى غرف الطابق الأول ثم برز شبح يجهش بالبكاء وخيل إليه أنها فالنتين وأنها تناديه باسمه أو أن فكره المشعث جعله يعتقد ذلك وتزايد الوهم وتأثيره في نفسه حتى استشعر كأنه الحقيقة بعينها وكانت فالنتين تناديه حقاً فقفز من مكانه بخفة النمر وتعد الحديقة ووصل إلى الدرج فارتقاه عدوا وهو يهتدي في طريقه بالشاقات التي كانت تصل إلى مسامعه ويسرع نحو مصدرها وجد بابا أمامه فدفعه ودخل فرأى نفسه في قاعة متسعة في أحد أركانها فراش قد تمددت فوقه جثة وكانت فالنتين راكعة على الأرض بالقرب من الجثة ومسندة رأسها على أحد المقاعد وهي تئن وتتأوه وتشاق بالبكاء وتضم يدها بعنف مما يدل على فرط حزنها ويأسها تأوه الشاب ونطق باسمها فارتفع الرأس الغارق في الدموع وتحولت قليلاً ووقع بصر فالنتين على ماكسيميليان ولم يبدو عليها أي مظهر من مظاهر الذهول أو الدهشة وخيل كأنها تخشى أن تتكلم في تلك الغرفة المقدسة وأخيراً غمغمت قائلة يا صديقي كيف أتيت إلى هنا؟ كان أحب إلي أن أقول لك على الرحب والسعى لولا أن الموت هو الذي فتح لك باب هذا البيت على مصرعيه وقبل أن يحير ماكسيمليان جواباً سمع الاثنان صوت باب يغلق فذعر الشاب وقالت الفتاة إنك الآن لا تستطيع الخروج من الباب العام فقد أغلقه أبي بعد رحيل الطبيب فنظر إليها ماكسيمليان في ذهول وحيرة واستطردت ولم يبقى أمامك غير طريق واحد من خلال غرفة جدي ميسيون وارتيه ماذا تعنين يا فالنتين؟ لقد رغبت منذ عهد بعيد أن أدع جدي يراك إنه الصديق الوحيد الذي بقي لنا وكلانا يحتاج إلى معونته فهلما بنا؟ واجتازت الردهة وهبطت درج مظلما يؤدي إلى غرفة وارتيه وعندما بلغت الغرفة وجدت الخادم برواس بباب سيده فقالت له برواس أقفل الباب خلفنا ولا تدع أحدا يدخل واجتازت الباب أولاً وهرعت نحو جدها وهي تقول انظر إلى هذا السيد يا جدي إنه ماكسيميليان موريل ابن أحد تجار مرسيليا المعروفين ولعلك تذكر اسمه فأومأ المفلوج بعينيه بمعنى الإيجاب فركعت فالنتين عند قدمي جدها وقالت وهي تشير إلى ماكسيميليان إني أحبه يا جدي ولن أكون لأحد سواه فإذا ما اضطروني إلى الاقتران بغيره، فسوف أقتل نفسي، فتحركت عينا المفلوج بما يدل على أن زوبعة تعصف بجمجمته، قالت فالنتين، إننا ولداك يا جدي، فهل تحمينا من ظلم أبي؟ فنظر نوارتيه إلى ماكسيميليان، وفي نظرته ما يعني ربما، ففاهم ماكسيميليان إشارة المفلوج، وانثنى على فالنتين قائلا، إن لديك واجبات عليك أداؤها في غرفة المتوفى، فهل لك أن تتركيني مع ميسيو نوارتيه بضعة دقائق؟ فنهضت فالنتين، ثم غادرت الغرفة، وجلس ماكسيمليان إلى نوارتيه، وقص عليه كل شيء، حدثه بمولده ومركزه، وثروته وآماله، وكان يرى في نظرات المفلوج ما يعني التشجيع، والاستمرار في حديثه وأخيرا قال ماكسيميليان لقد حدثتك بالشيء الكثير عن حياتي وحبي وآمالي فبماذا تنصحني فلم يأتي نوارتيه بحركة فقال الشاب يخيل إلي أنك تريد مني أن انتظر. نعم ولكن الموقف دقيق فهل تساعدنا نعم وهل تؤكد لي أن العقد لن يمضي نعم حسنا سأعتمد عليك يا سيدي، والآن هل تريد مني أن أنصرف؟ نعم، فاقترب ماكسيميليان من العجوز، وطبع على جبهته قبلة مخلصة، ثم انطلق إلى الخارج، وبعد ذلك بيومين، ووريت جثة الماركيزة دي سان ميران التراب في مراسم مهيبة، وعاد ميسيو دي والبارون فرانز دي ابناي إلى منزل الأول مباشرة، قال ديفيلفور يا عزيز فرانز اسمح لي أن أذكرك بآخر رغبة للماركيزة دي سان ميران وهي على فراش الموت إنها أرادت أن لا نؤجل قران فالنتين وأرى من الأصواب أن نرسل الآن في طلب مسجل العقود وبعد بضعة أيام يتم الزفاف بدون احتفال كبير فأجاب فرانز كما تشاء يا سيدي إذن فتكرم بالانتظار نصف ساعة أخرى، وستجيء فالنتين إلى قاعة الاستقبال، وأرسل أنا إلى ميسيو ديشان مسجل العقود، ثم نقرأ ونوقع العقد قبل أن نفترق. أرجو إذن أن تسمح لي بالذهاب لإحضار صديقي ديميرسوف وراؤول ديشاتوريتو ليكون شاهدي، وانطلق الشاب وأرسل ديفيلفور إلى فالنتين يطلب إليها أن تستعد وقد وقع الخبر عليها كالصاعقة فأجالت طرفها حولها في البحث عن مخرج وخطر لها أن تسارع إلى غرفة جدها ولكن ديفيلفور صادفها في الطريق فقادها إلى غرفة الاستقبال وبعد نصف ساعة كان كل شيء قد أعد لإتمام العقد وفجأة فتح باب الغرفة وظهر برواس العجوز وقال بلهجة غريبة أيها السادة إن ميسيو نوارتيه يرغب في الحال أن يحدث ميسيو فرانز دي كوبزنال بارون دي ابناي فذعرت مدام ديفيلفور وقال المدعي العام هذا مستحيل فالبارون فرانز لا يستطيع أن يغادر قاعة الاستقبال الآن فقال فرانز أرجو معذرتك يا ميسيو ديفيلفور ولكن ميسيو نوارتيه أرسل في طلبي فأنا على استعداد لإجابة رغبته، ولا أود أن أفقد هذه الفرصة التي أستطيع فيها أن أفوز بعطفه، وانطلق البارون في إثر برواس، فاضطر الجميع إلى الذهاب في أثره، وكان نوارتيه على استعداد للقائهم وكان يرتدي ثيابا سوداء أكسبته منظرا مهيبا، ونظر العجوز إلى خادمه نظرة خاصة، فأسرع هذا إلى الباب وأغلقه، قال ديفيلفور مخاطبا أباه هو البارون فرانز دي ابناي الذي رغبت في رؤيته وكنا جميعا نتوقع هذا اللقاء وأنا شديد الأمل في أن يكون لك من هذه المقابلة خير برهان على خطائك في المعارضة في أمر زواج فالنتين فألقى نوارتيه على ابنه نظرة جعلت الدم يجمد في عروقه وحول الشيخ عينيه إلى خادمه برواس ونظر إليه نظرة ذا مغزى فتقدم الخادم من دولاب صغير في الجدار وفتحه ثم ضغط على زر خفي فبرز على الفور درج سري كان به رزمة كبيرة قد حزمت بخيط أسود، وسأل الخادم هل اعطي هذه الأوراق لمسيو ديفلفور كلا وحول العجوز عينيه الى البارون فرانتس فسال الخادم هل اعطيها للبارون نعم فتناول فرانس حزمة الأوراق من يد الخادم، وألقى عليها نظرة سريعة، فرأى على غلافها هذه الكلمات، تسلم هذه الحزمة بعد موتي إلى الجنرال دوران، ومنه إلى ابنه من بعده على أن يبقيها في مكان أمين، لأنها تتضمن مستندات هامة، فقالت فالنتين تحدث جدها هل تريده أن يقرأها؟ نعم، فنشر فرانز الأوراق بين يديه وأخذ يقرأ في وسط ذلك السكون الرهيب وكانت هذه الأوراق عبارة عن صورة محضر لجلسة النادي البونبارتي التي عقدت في شارع سان جاك يوم الخامس من فبراير سنة 1815 وهو اليوم الذي قتل فيه الجنرال كويزنيل وكان المحضر يتضمن ما دار بين أعضاء الحزب وبين الجنرال كويزنيل في ذلك اليوم وكيف أن الجنرال احتد في الاجتماع وأعلن أنه ملكي ولا يؤيد نابليون فاضطر الأعضاء إلى التخلص منه ولكن بطريقة شريفة اتحداه رئيس الحزب واتفق الاثنان على المبارزة وكانت النتيجة قتل الجنرال وإلقاء جثته في السين وبعد أن قرأ فرانز ابن الجنرال ما جاء في المحضر وبعد أن جففت فالنتين دمعة سالت على وجنتها وبعد أن ألقى ديفيلفور بجسمه المرتجف على أحد المقاعد حول الجميع انظارهم إلى الرجل المفلوج وقال الأول سيدي ما دمت كنت على علم بهذه الحقائق جميعها وتحت يديك مثل هذا المستند القوي الموقع عليه من ثلاثة من أشراف القوم فلماذا لم تخبرني منذ زمن باسم زعيب ذلك الحزب حتى أستطيع أن أكون على بينة من الأمر وعلى الأقل أعرف من هو قاتل أبي فتقهقر فيلفور لساعته حتى التصق بالباب وتراجعت فالنتين خطوتين، وكانت أول من توقع جواب ميسيون وارتيه، وألقى المفلوج ببصره نحو القاموس، فتناوله فرانز وأصابعه ترتجف، وما كاد ينطق ببضع كلمات تبدأ بحرف الألف والنون، ويصل إلى كلمة أنا، حتى أغمض المفلوج عينيه، وصاح فرانز كمن به مس من الجنون، وقد وقف شعر رأسه، أنت؟ أنت يا ميسيون وارتي إيه؟ أنت الذي قتلت أبي؟ فأغمض الرجل عينيه بفخر وعظمة وكأنه يقول نعم أنا فتهالك فرانس فوق أحد المقاعد وهو خائر القوى وفتح ديفيلفور باب الغرفة وفر هارباً إذ خيل إليه أنه يكاد ينقض على عنق أبيه ويزهق روحه الفصل التاسع عشر رحل المأجور كفالاكنت الأكبر إلى مدينة لوكا وبقي ابنه أندريا في باريس ينعم بالمركز المحترم الذي لقي نفسه يشغله في المجتمعات الباريسية الأرستقراطية وحدث أن ذهب مونتي كريستو إلى قصر البارونا دنجلار ذا مساء ولم يكن البارون في الدار فطلب إليه الخادم أن يتكرم بمقابلة البارونا وقد وجد مونت كريستو البارونا في مخدعها، وبرفقتها ابنتها يوجيني وأندرياك فالا وكان لظهور الكونت أثره المعتاد، فتلقته البارونا بابتسامة، ولكنها مغتصبة، وانتهزت ابنتها يوجيني أول فرصة، وفرت إلى غرفتها الخاصة، وبعد بضع دقائق أقبل البارون دينجلار، وكان أول شيء فعله حدق في وجه الكونت قليلا. ثم في وجه أندريا وقال ألم تدعك السيدات إلى غرفة البيانو يا سمو الأمير؟ فأجاب أندريا متناهدا وأسفاه يا سيدي إنهن لن يفعلن فتقدم دينجلار لفوره من غرفة يوجيني وفتحها ثم دخل يتبعه أندريا وكانت يوجيني تعزف على البيانو وبرفقتها صديقتها الحميمة لويزا أرمليلي كبيرة مغنيات باريس في عصرها وانتهزت البارون الفرصة وقالت لمونت كريستو هل تعلم ما أصاب آل لقد كانت ابنته على وشك الاقتران الاقتران بالبارون فرانز فماذا حدث؟ يظهر أن البارون عدل عن ذلك الزواج صباح أمس هذا غريب وماذا فعل ديفيلفور؟ كما يفعل الفلاسفة ويبدو أنه آثر الاعتكاف في هذين اليومين وعاد دينجلار في تلك اللحظة فقال له الكونت الواقع أنك أغرب رجل رأيته في حياتي إذ ماذا يحدث لو جاء ألبرت دي ميرسوف الآن ورأى أندريا برفقة يوجيني لا شيء يا كونت فإن ألبرت لا يشرفنا بالظهور في مظهر الغيرة ولا يحب يوجيني وفي تلك اللحظة أعلن الخادم قدوم الفي كونت ألبرت دي فهبت البارونة واقفة بسرعة وتقدمت من غرفة جميلة أنيقة وهيئة نبيلة فأحنا رأسه للبارونة باحترام وللبارون بفتور ولمونت كريستو بعطف وحب ولما سأل البارونة عن ابنتها قالت في صوت خافت مضطرب إنها تعزف على البيانو في الغرفة المجاورة برفقة أندرياك فالا كينتي فاحتفظ آلبرت بهدوئه وسكونه كما لو كان الأمر لا يعنيه وانتهز البارون إحدى الفرص وهمس في أذن الكونت أصغي إلي يا سيدي أرجو أن تتكرم بمقابلة الكونت لمرسوف وتخبره بأني متذمر من سكوتهم فإما أن يتقدموا إلينا بصراحة ويحددوا موعد الزفاف وشروطه أو نتراجع عند مفترق الطرق وأقبل الخادم في تلك اللحظة وهمس في أذن البارون بضع كلمات فتحول دينجلار إلى الكونت وقال سأعود على عجل وانتهزت البارون الفرصة وفتحت باب غرفة ابنتها ونادتها فأقبلت برفقة أندريا وصديقتها الويزا وحيا آلبرت خطيبته ورفيقتها بغير اكتراث ومن ثم دع الجميع إلى قاعة الاستقبال الكبيرة لتناول الشاي واقبل البارون في تلك اللحظة وعلى وجهه دلائل الانزعاج فنظر مونتي كريستو إليه نظرة متسائلة أجاب عليها دينجلار بقوله إني أشكرك يا كونت على النصيحة القيمة التي أسديتها إلي فقد وصلتني الآن رسالة من اليونان وكيف ذلك؟ إن هناك تاريخا برمته يحول حول اسم فرناندو في مدينة يانيتا وسأحدثك بكل شيء فقط خذ هذا الشاب إلى منزله فإني لم أعد أطيق رؤيته فأشار الكونت إلى آلبرت وانحنى الاثنان باحترام ثم انصرفا وبقي أندرياك فالاكينتي يجول ويصول في الميدان وانطلق الكونت بآلبرت إلى منزله في الشانزليزية ولم يكن يبدو على الشاب ما يشير إلى امتعاضه من رؤية يوجيني في رفقة أندرياك فالاكينتي بل لعله سر لتحول البارون عن دينجلار عنه إلى ذلك المجهول الثري وفيما كان الكونت وضيفه يتناولان الشاي إذ وصلت إلى مسامعهما أصوات موسيقية جذابة فقال الكونت يا الله يا عزيز الفيكونت أرى أنه قدر عليك أن تسمع موسيقى في هذا المساء فإنك لم تهرب من بيانو الآن سيوجيني إلا لتقع تحت تأثير الجوزلة التي تعزف عليها هايدي هايدي يا له من اسم جميل صاح. وإلا سمعتك صاحبته فتغضب فقال آلبرت ألا تقدمني لها يا سيدي بودي لو تفعل ذلك بكل سرور ولكن على شرطين إنني راض بهما مقدما فقال الفيكونت أولهما أن لا تقول لأحد أنني قبلت أن أقدمك إليها وثانيهما أن تقول لهايدي أن أباك كان في خدمة علي باشا وليانيتا لأنه أبوها ويؤلمها أن تسمع ما يذكرها بأبيها الذي قتل غيلة فقال آلبرت بسلامة نية أعدك بذلك ولقد لقيت هايدي ضيفيها في أول غرفة في الجناح الخاص بها وكانت الدهشة والذهول مرتسمين في عينيها الواسعتين الساحرتين لأن هذه كانت أول مرة وجدت نفسها بحضرة رجل غير الكونت دي مونتكريستو. قالت هايدي تحدث الكونت باللغة اليونانية بمن جئت معك فأجاب الكونت بنفس اللغة صديق وما اسمه الفيكونت ألبرت وهو عينه الذي أنقذته من أيدي لصوص إيطاليا في روما قالت هايدي إذن علي أن أتكلم بالفرنسية كلا بل تكلمي بالإيطالية ثم التفت الكونت إلى ألبرت وقال مما يدعو إلى الأسف أنك لا تعرف اليونانية القديمة ولذلك فستتحدث إليك هايدي بالإيطالية وتنحى عن الطريق وهو يرمق هايدي بنظرة أدركت معناها في الحال فقالت لآلبرت مرحبا بصديق مولاي وجلس الجميع أمام مائدة عليها بعض الآلات الموسيقية وأقبل علي في تلك اللحظة وهو يحمل القهوة وتحول آلبرت إلى الكونت وسأله في صوت خافت عن أي موضوع ترى أن أحدثها؟ هل أحدثها عن الشرق؟ نعم لأن ذلك خير ما تستطيع أن تتحدث به أمامها وخير ما تطيب له نفسها فالتفت آلبرت إلى هايدي وقال كم كان عمرك حينما غادرت بلاد اليونان يا سينيوريتا؟ إني غادرتها وأنا في الخامسة من عمري وإلى أي عهد تصل ذكرياتك عن الماضي؟ آه إلى ذلك العهد الذي رأيتني أسير فيه إلى جانب والدتي واسمها فاسيليكي محجبتين ولا أدري كم كانت سني وقتئذ على وجه الدقة وكل أذكره أننا كنا نجمع الإحسان للمسجونين ومتى امتلأت جيوبنا عدنا فوزعنا ما بها عليهم فانثنى ألبرت إلى الكونت وقال هل تسمح للسونيوريتا أن تقص علي طرفا من تاريخ حياتها؟ فالتفت ألبرت إلى هايدي وقال لها باليونانية حدثينا عن مصرع والدك ولكن حذاري أن تذكر اسم من غد ربح فتأوهت هايدي ثم أكملت وأذكر أيضا أن والدي كان جالسا في ظل شجرة عتيقة قريبة من شاطئ بحيرة ووالدتي جاثية عند قدميه وأنا أعبث بلحيته البيضاء الطويلة وقد استرعى انتباهي مجيء أحد الألبانيين إليه بين كل حين وآخر فيلقي عليه بضع كلمات مبهمة يجيبه عليها والدي بلهجة غضب اقتل أو عفو وصمتت هايدي لحظة ثم أردفت وهي تنظر إلى الفضاء وكأنها تتأمل شيئا مضى وانتقل إلى عالم الذكرى آه ليس أكثر التصاقا في ذاكرة الإنسان من آلامه وإن طفولتي وشبابي كان غصين بكل أنواع العذاب والشقاء والآلام ولذا فأنا لا أنساها ففي إحدى الليالي وكنت في الرابعة من عمري أيقظتني أمي بعنف وكنا نقيم وقتئذ في مدينة يانيت المحبوبة نظرت إلى وجهها في فزع فوجدته مبللا بالدموع واحتملتني وأسرعت به ثم اجتازت درجا كبيرا يحيط به جميع الخادمات وهن يحملن بين أيديهن الحقائب والمجوهرات وأكياس الذهب إلى غير ذلك وكانوا يسرعون في شكل مضطرب يدعو إلى الانزعاج حتى وصلنا إلى شاطئ بحيرة وهناك سمعت أبي يقول أسرعوا وأمسكت هايدي لحظة ثم رفعت رأسها بكبرياء وشمم وأردفت وأبي هو ذلك الرجل العظيم الذي كان يعرفه الأوروبيون باسم علي تبلان والي مدينة يانيتا والذي كان الأتراك يرتجفون لمجرد ذكر اسمه وصمتت مرة أخرى ولم يدر ألبرت علة القشعريرة التي سرت إلى بدنه عندما سمع كلمات الفتاة الأخيرة واستطردت هايدي وهبطنا إلى قارب كان يقف بشاطئ البحيرة وبه بالإضافة للمجدفين بضع نساء من وصفات أمي ومعن والدتي ووالدي وأنا وخادم يخلص لأبي الإخلاص كله ويدعى سنيم وانطلق بنا القارب يشق طريقه في البحيرة الكبيرة بسرعة كبيرة فلم أتمالك أن سألت والدتي لماذا يسير القارب بهذه السرعة يا أماه فأجابت لفورها وبصوت يغص بالدموع صهن يا ابنتي إننا نفر وقد علمت فيما بعد أن حامية حصن يانيتا ملت طول البقاء في الخدمة العسكرية فتواطأت مع قائد شركسي يدعى خرشيد كان سلطان تركيا قد أرسله ليشعل نار الفتنة في مدينة يانيتا ويلقي القبض على أبي ومن أجل ذلك فقط فر والدي ولجأ إلى مكان حصنه وأعده خصيصاً لمثل هذه الطوارئ بعد أن أرسل إلى سلطان تركيا ضابطاً فرنسيا كان يثق به بعث به إلى السلطان حتى يبرم معه اتفاقاً أو ينال عفوه عن الوالي وعائلته فسأل ألبرت ألا تعرفي اسم هذا الضابط الفرنسي يا سينيوريتا؟ فصمتت هايدي ولم يلحظ ألبرت أن الكونت تبادل معها نظرة سريعة جعلتها تقول على الفور، كلا، لا أتذكر اسمه في هذه اللحظة، وانطلق القارب إلى جزيرة كبيرة في وسط البحيرة، رأينا بشاطئها كهفا، وإلى داخل ذلك الكهف العظيم اغتيدت والدتي ووصيفاتها، ووضع به ستون ألف حقيبة صغيرة فيها نحو خمس وعشرون مليون قطعة ذهبية ومئة برميل تزن ثلاثين رطل من البارود ووقف سليم الخادم المخلص بالقرب من البرميل وكان واجبه أن يظل يراقب ليل نهار حتى إذا أصدر والدي إليه أول إشارة أشعل البارود فانفجر وهدم الكهف وقتل الرجال والنساء جميعا وبينهم علي تبلان باشا نفسه وفي صباح أحد الأيام أرسل إلينا الباشا وكانت والدتي قد قضت المساء في بكاء وعويل وفي حالة تدعو إلى الرثاء وكان الباشا هادئا رابط الجأش إلا أن وجهه كان ممتقعا قال لأمي تشجعي يا فاسيليكي فاليوم موعد عودة الرسول الذي بعثت به إلى السلطان وما قدر لي معلق بهذه العودة فإذا جاءنا العفو الشامل عدنا إلى يانيتا فائزين وإذا لم يكن حاولنا الفرار وإذا تعذر الفرار أشعل سليم البارود فنهدم الكهف على من فيه قال ذلك ووجهه باتجاه البحيرة ولم يلبث وجهه أن اشتدس فراره وبدى عليه الاهتمام ورفع منظاره المكبر إلى عينيه ثم همس قائلا قارب اثنان ثلاثة أربعة قوارب ونهض لفوره وحشى المسدسين الذين كان معه ثم انثنى إلى أمي قائلا لقد حانت الساعة التي تقرر مصيرنا يا فاسليكي فادخل الكهف وابتهي لي إلى الله وقبلني أبي آخر قبلة وأوغلنا داخل الكهف ونحن نرى بوضوح القوارب الأربعة وهي تقترب وفجأة سمعنا صيحات عالية فأطرقنا السمع كانت صيحات فرح وسرور وبشر مصحوبة باسم ذلك الضابط الذي أوفده أبي إلى السلطان فأيقننا أنه جاء بالعفو والحرية وتزايدت الضوضاء والأصوات وسمعنا وقع خطوات تقترب منا ثم ظهر أمامنا شبح رجل كان يهتف ليحيى السلطان لقد منح الباشا عفوا شاملا ولم يهبه الحياة فقط بل إنه رد إليه ثروته ومركزه فالتفتت من بين شفتي أمي صيحة فرح ثم اندفعت تحاول الخروج من الكهف فاستوقفنا سليم قائلا قفي إن الباشا لم يرسل الخاتم بعد كان الخاتم هو العلامة المتفق عليها بين الباشا وخادمه في حالة عفو السلطان فقال الضابط القادم ولكن هكا خاتم الباشا وفجأة صاح الضابط الذي كان الظن أنه صديق لنا صيحة سرور وصفق بكفيه عدة مرات وعلى أثر هذه الإشارة خرج فجأة من أحد الأركان أربعة جنود يرتدون ثياب أنصار القائد خرشيد وانقضوا على سليم ولم يلبث المسكين حتى سقط وقد اخترقت الرماح صدره وعنقه فأسرعت والدتي وحملتني بين يديها ثم انطلقت بي إلى جوف الكهف المظلم حتى وصلت إلى باب همت بفتحه لولا أنها سمعت صوت أبي وهو يقول مهدداً ماذا تريدون؟ فقال صوت آخر ماذا نريد؟ نريد رأسك فضحك والدي ضحكة عالية رهيبة أشد هولاً من أي تهديد وقبل أن يكف عن الضحك دوى الطلقتين كان هو الذي أطلق مسدسيه على أعدائه، فقتل منهما رجلين، وعلى اثر ذلك، وثب إليه جميع رجاله المخلصين، وأحاطوا به إحاطة السوار بالمعصم، ومن ثم بدأت معركة هائلة بين والدي وأعدائه، وامتدت أكثر من عشرين حرب وعشرين سيفاً، وصوب أكثر من عشرين طلقاً نارياً نحو رجل واحد، وفي الحال، تمزق جسم أبي إرابا وضعت صيحاته بين زئير الخوانة وصيحاتهم وشعرت بقواية خور في تلك اللحظة ثم رأيت والدتي يغمى عليها وهنا تنهدت هايدي من قلب متفطر فنظر إليها الكونت بعطف وقال هدي من روعك أيتها لابنة العزيزة وكوني على يقين من أن الله لا يدعو الخوانة بغير قصاص أما آلبرت فقد رعاه اصفرار وجه هايدي فقال بصوت متهدج إني آسف على أن بشت الماضي وأثرت ذكرياتك الأليمة من مكامنها ومضت هايدي تقول ولما عادت أمي إلى رشدها كنا في حضرة القائد خرشيد الشركسي قالت له اقتلني ولكن ابقي على عرض أرملة علي فأجاب خرشيد جدير بك ألا تطلبي إلي ذلك وإنما أطلبيه من مولاك الجديد وأشار إلى الضابط الفرنسي الخائن الذي كانت له اليد الطولة في فجعتنا وكارثة أبي وهلاكه بيد أن ذلك الخائن لم يجسر على الوقوف أمامنا فباعنا للنخاسين في أسواق الأستانة فاجتازوا بنا بلاد اليونان واقتربوا ثانية من باب مدينة يانيتا ورأت أمي أن من برفقتها يرسلون بأبصارهم إلى شيء معين على البوابة، فتتبعت أنظارهم ولم تلبث أنصاحت صيحة مخيفة، وسقطت على الأرض وهي تشير إلى الرأس المعلقة، وكان مكتوبا تحتها رأس علي تبلان باشا وليانيتا، بكيت بحرقة وركعت إلى جانب أمي أحاول إنهاضها، ولكنها كانت جثة بلا روح. واستمرت تجار الرقيق في سير هنبي حتى اشتراني تاجر من أغنياء أرمينيا في الأستانة فعلمني وهذبني وأحسن تربيتي ولما بلغت الثالثة عشرة من عمري باعني للسلطان محمود وسكتت هايدي فقال مونتي كريستو ومن السلطان محمود اشتريتها أنا هلما يا ألبرت اشرب قهوتك فقد انتهت القصة خف مونتي كريستو في اليوم التالي إلى بيت ديميرسوف وفاء بوعده لدينجلار وأبلغه أن البارون يريد أن يصل إلى نتيجة نهائية بشأن زواج يوجيني بالفيكونت ألبرت وما بلغ ديميرسوف ذلك حتى نهض للفور وارتدى ثيابه الرسمية وانطلق إلى منزل دينجلار الذي استقبله بفتور وبدأ الكونت ديميرسوف الحديث بطلب يد الآنسة يوجيني لابنه، ومن عجب حقاً أن البارون قابل الطلب بالامتعاض وهتف، لقد حدثت أمور غير منتظرة في الأسبوعين الماضيين، مما يجعل اتفاقنا هذا متعذراً، ومن الأوفق اعتباره كأنه لم يكن، فبهت الكونت وهتف. عجباً يا عزيزي دينغلار، أتغير رأيك بمثل هذه السرعة؟ كل ما أستطيع قوله يا سيدي هو أن العلة ليست في أني لا أحسن الظن بالفيكونت ألبرت ومع ذلك فإني أقرر أن الأوفق أن ألا نبحث عن العلال والأسباب فانتفض دي غضبا غضباً ونهض واقفاً ثم تهيأ للانصراف وهو يقول كفى كفى يا سيدي إننا لن نتكلم في هذا الشأن بعد الآن وغادر المكان ساخطاً وفي صباح اليوم التالي طلب البارون نسخة من جريدة الإمبرسيال التي كان يديرها بكامب وراح يقلب صفحاتها في قلق ولم يلبث أن ابتسم بخبث عندما وقع بصره على مقال بعنوان يانيتا وغمغ مقائلا بعد أن قرأ المقال ها هو مقال صغير عن الكولونيل فرناندو من وهو يكفي وفي نفس هذه اللحظة كان آلبرت ديميرسوف يسير شطر بيت مونت كريستو بالقرب من الشانزليزية، وكان الشاب مصفر الوجه بادي للطراب. بادر الكونت قائلا إني سأبارز اليوم خصما وقد جئتك لأرجوك أن تكون أحد شاهدي. فرفع الكونت حاجبيه دهشة وسأل، ومع من تريد المبارزة؟ مع بكامب وماذا صدر منه؟ ظهرت جريدته مساء أمس، وفيها هذا المقال. وقدم إلى الكونت نسخة من جريدة الإمبرسيال وأشار فيها إلى مقال قصير فقرأه مونتي كريستو وكان هذا ما جاء به كتب إلينا مراسلنا في يانيتا عن حقيقة هامة كنا نجهلها حتى الساعة وهي أن القلعة التي هي طليعة حصون المدينة صلمت إلى الأتراك بدون قتال والذي سلمها هو ضابط فرنسي يدعى فرناندو كان علي باشا تبلان والي يانيتا قد اختصه بثقته وعطفه فتحول الكونت إلى آلبرت وسأله ماذا يزعجك في هذه الكلمات إنها تتهم أبي الكونت ديميرسوف لأن اسمه الحقيقي فرناندو وقد كان يعمل في خدمة علي باشا تبلان فصمت الكونت لحظة ثم قال ومن ذا الذي يعرف أن فرناندو هذا والكوندي دي ميرسوف هما شخص واحد؟ ومن ذا الذي يهتم بأخبار يانيتا التي سقطت منذ سنة 1822؟ أصغي إلي يا صديقي، إنك تتسرع في مبارزة بيكامب، بينما العقل يقضي عليك بالذهاب إليه لتتباحث معه أولا، فإذا قبل سحب المقال أو تكذيبه كان بها، وإلا كنت في حل من مبارزته فقال آلبرت حسنا سأذهب إليه الآن وتناول الشاب قبعته وغادر الغرفة وقصد من فوره إلى بيتي بيكامب واستقبل الصحفي صديقه آلبرت بسرور وترحيب ولكنه أخذ حينما رأس فرار وجهه واضطرابه وبادر الفيكونت صديقه قائلا بيكامب لقد نشرت صحيفتك مقالا ينال من سمعة وشرف أعضاء عائلتي، فأنا أرغب إليك في سحبه أو تكذيبه. فتناول بكام بسرعة نسخة من جريدته، وقرأ ذلك المقالة بصوت خافت، ولما جاء على نهايته، قال آلبرت ها أنت ترى أن المقال لا يتضمن غير فرية صريحة فيها كل الإهانة لأحد أفراد عائلتي، وأنا أصر على طلب تكذيبه تصر عجبا لك يا صديقي إنني لا أستطيع أن أفهم ما العلاقة التي تربطك بفرناندو هذا فقال آلبرت إنه أبي أبي فرناندو موندييغو كونت دي الذي يريد المفترون أن تتحول كل طعنة في جسمه وكل جرح أصابه في ساحة المعركة إلى دليل وبرهان على الفضيحة والعار